اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سو وجنبها كل مكروه اللهم احفظها من شر المتربصين واكفها فتنه الناعقين والواشين وادم عليها امنها وايمانها وعزها ورخاها واجعلها يا ربنا شامخه بتوحيدها وعقيدتها و مانها اللهم وفق رجالا امننا لحمايه بلادنا وصيانه احراضنا وحراسه حدودنا اللهم ارزقهم النيه الخالصه الصادقه يا رب العالمين اللهم وتقبل منهم من مات في سبيلك واجعله في عداد الشهداء الابرار واخلف في اهله بخير اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لهداك واجعل عمله في رضاك وارزق البطانه الصالحه الناصحه يا كريم اللهم وفقه ووليعه عهده ونائبه الثاني واخوانهم واعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد